بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام, لام، تلك آيات الكتاب يقر وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أم موت اجلها وما يستخرون وقالوا Loo maar te 113. وإنا له لحافظون 114. ولقد أوسل We'll Oh. سمع فأتبعه ZANG ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون والج. صالم من حامم مسنون فإذا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 What a Oh, <laughs> One and one 119. المتقين في جنات 121. <تصفيق> لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 122. نبع اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم وَفِي إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَكُنْ لَهُ سَلَامًا إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ 117. فلا تكن من القانقين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الظالم 129. وقضينا I'm mm -hmm. لفضيله الدكتور فَمَا راتب وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا فاصفح الصفح الجميل الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هو 141-آتيناك <تصفيق> مِنَ من قل إني أنا النذير لا <تصفيق> تؤمروا سوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون بسبح بحمد 119. وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين